بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله رافور الرحيم ضد فرض الله لكم تحلت إيمانكم والله مولكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا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 والملايكه بعد ذلك الظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكر يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امروا ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون